قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا ولا سوا ينفقوا مما وزقناهم الله يا عم الله يا عم الله اكبر واحده حاضر رد على الناس يا عم قول لنا حاضر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 ده مش في الدنيا ارقم ايه وحياة ما بيجيش خالص والله الواحد يمشي في الصفر انما انما والناس حاجات دي بس مستدين <تصفيق> خلاص أو مستدين حريم عارف من كل ملأ والله إن خافناه لا بهي ولا لا يا الله من اول من اول والعباس صل على النبي صل على النبي اصبح الله صل على صل على النبي Oh, no. يا رب صل على على ربنا ما يحرمك من يا رب بس وين هو you If... are